كذبت قب لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدعا ربهم أني مغلوب فنتصر ففتحنا أبواب السماء بما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 إنا أرسلنا عليهم دياحا صر فِي في يوم نحس مستمر تنزع الناس تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعير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 أُولَئِكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ وَدَنَى مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَطَبُوا بِهِمْ